بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن مالا أخلذا كلا لينبدن في الحطام وما أدراك ما الحطام نار الله الموقذة